يا أيها النبي إذا طلقتني سأطلق من الإبتة وأعصر عبدة واتقوا الله ربكم لا تغيرون We're یَنْتَقِلَ لَهُ يَدْعُلُ لَهُ اشكورني قوه الله من يعلمه قوية عدت عن أمي أميها ورسولي فحاسفناها سوم تَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةٌ